أن المصائب تتفاوت أن المصائب تتفاوت فمهما كانت المصيبة بعيدة عن عن الدين تسلى بها طبعا كما تعلمون يعني اسمع كده لما تبص تلاقي إيه يقول لك فمهما شوف هاتريان حط تحتها إيه المربع ده فمهما كانت المصيبة بعيدة عن الدين تسلى بذلك طالما الحمد لله أنت لازلت تصلي وتصوم وتحج وتذكر الله سبحانه وتعالى وأنت في عافية في دينك فاحمد الله قد بقى في مرض في ابتلاء دنيوي فقدم المال هذا أمر يسير، لكن المصيبة في الدين من أعظم المصائب نسأ الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، فعشان كده احنا هنا بنين بن بنضرب نفسنا حتى بيسموها في بعض الشركات الشيك لست اللي هي قائمة مراجعة ال البيانات أو قبل العمل طبعا اي شركة المناسبة يعني اي شركة ناجحة بتطبق هذا الامر اي شركة اي شركة ناجحة شركة ناجحة بتطبق هذا النظام اللي هو إبه نظام إيه نظام إذا أردت أن تعمل شيئا فلا بد إن أنت تراجع قائمة مراجعة البيانات قبل عام. أنت مثلا عايز يشغل ماكينة. بقول له رقم واحد التأكد من وصول التارك كهربائي رقم اثنين التأكد من عدم وجود بقايا بقايا للمستحضر السابق في الماكينة رقم ثلاثة التأكد من نظافة الماكينة رقم اربعة احضار الاوراق الخاصة بالتشغيلة على الماكينة وهكذا ف سبحان الله إذا أنت رجعت هذه الأمور إذا رجعت هذه الأمور فثق تماما هيطلع منتج منتاز هيطلع منتج منتاز ممتاز جدا كذلك برضو الإنسان منا عندما يبتلى لو تقدر تراجع الكتاب ده يكون أفضل يعني أرقم واحد ابتليت بشيء هل هذا الابتلاء في الدين أم في الدنيا نقول لك نقول مثلا أن هذا الابتلاء بعيد عن الدين أحمد الله سبحانه وتعالى طب هذا الابتلاء مر بك وحدك أم مر بأناس آخرين تقول مرة بأناس الآخرين فهذا يجب التسلي وهكذا فالإنسان منا إذا سبحان الله إذا حرس له شيء وأخذ يراجع في الحديث أو في السنة سيجد له تسلي إن شاء الله في أجمع صوت إن شاء الله في الصوت في أجمع صوت في أجمع صوت إن شاء الله في طيب الحمد لله طيب طيب لأن المصيبة في الدين من أعظم المصائب، ومصائب الدنيا كذلك تتفاوت، فمهما حصلت حصلت الأدنى تسلى بذلك. سبحان الله. طيب المصائب تتفاوت. فأعظمها المصيبة في الدين نعوذ بالله من ذلك فإنها أعظم من كل مصيبة يؤيد ذلك قول صلى الله عليه وسلم المسلوب من سلب دينه والشيخ هنا قال في الحاشية لم أقف عليه فيما عندي من المراجع ورحم الله من بصرنا بحاله فممكن نقول قول هذا قول مأثور المسلوب من سلب دينه فإذا رأيت إنسانا لا يبالي بما أصابه في دينه من ارتكاب الذنوب والخطايا وفوات الجمعة والجماعة وأوقات الطاعات فاعلم أنه ميت لا يحس بألم المصيبة فإنك لا تصنع الموتى سبحان الله هذه الآيات يعني هذه الآية سبحان الله آية عجيبة آية عجيبة يعني خلاص يعني سبحان الله فالمسلوب من سلب دينه فإنك لا تسمع الموتى بإطاع بعض الناس جماعة ولا حول ولا قوة إلا بالله بتقعد تنصح فيه بتقعد تنصح فيه مرة واثنين والثلاثة واربعة وخمسة وستة ونسأل الله سبحانه وتعالى عفو عفية بتجدوا يعني كأنه مغلق دا نتيجة يا جماعة دا نتيجة أنه إنسان مات ولا تؤثر ولا حول ولا قوة إلا بالله المعظف ثم بعد المصيبة في الدين المصيبة في النفس يبقى رقم واحد الدين رقم اثنين النفس ثم في الأهل وهي مقاربة, مقاربة للمصيبة في النفس ثم المصيبة في المال كالتي قبلها تتفاوت بحسب فخامة المصاب فيه وحقارته فأعظمها أن أنفسها إلى أن تصل إلى شعس النعل والشوكة فإنهما في غاية الحقارة فإن نهر المصيبة تنال من القلب بقدر ما فقد وتألم وشعس النخل النعل في غاية الخسة في واسف وشاء ساع النعل, النعل فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على اعلى المصائب بقوله المسلوب بن سلب دينه وطبعا احنا قلنا هذا لم يقف عليه الشيخ طيب أيضا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من أصيب المصيبة فلا تعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعد أشد علي عليه من مصيبتي Hej. Tack في تسلية أهل المصاب، قال في تسلية أهل المصاب، ومن أعظم المصائب في الدين موت النبي صلى الله عليه وسلم. لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة صاب بها المسلم. لماذا؟ لأن بموته انقطع الوحي من السماء. لأن بموته انقطع الوحي من السماء. قطع الوحد من الوحي من من السماء إلى يوم القيامة. وانقطعت النبوات فكان موته أول ظهور للشر والفساد طبعا لأن كثير جدا ارتدوا من عن الدين من الأعراب فهذا أول انقطاع فهذا أول انقطاع عن الدين غير ذلك من الأمور التي لا تحصى قال أنس ابن مالك ما نفضنا أيدينا من الطراب من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا طبعا أن المصيبة بموت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاد لها مصيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل شيء عند الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم من السامع والبصر كان نبي صلى الله عليه وسلم يستفتونه في كل شيء صغير أو كبير فإذا كانت هناك مشكلة يذهب النبي صلى الله عليه وسلم معضلة يذهب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء كانوا يذهب النبي صلى الله عليه وسلم وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أضاء منها كل شيء ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة وأظلم منها كل شيء فسبحان الله بموت النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعظم المصائب على المسلمين لماذا؟ لأنها لأن موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من العرب وكانت أول انقطاع عرض الدين. طيب. وقال شريح. وقال شريح. إني لأ أصابه إني لأ أصابه فيها جماعة تعطيها في الصوت سامح سامح التأكري بس إنه مفيش حد مشغل بس النت دلوقتي ماشي لأن الصوت هنا عند الناس بيقطع هنا إني لو صابوا بالنصيبة، فإحمد الله سبحانه وتعالى عليها، فإحمد الله سبحانه وتعالى عليه. أربع مرات رقم واحد أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي. رقم اثنين أحمده إذ إذ رزقني الصبر عليها. رقم ثلاثة وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب رقم أربعة وأحمده إذ لم يجعلها في ديني نحاول نحط الصفحة رقم ثلاثة وخمسين ديت عشان نقراها مرة واثنين وثلاثة وقال شريح إني لا أصاب بالمصيبة إني لا أصاب بالمصيبة آمين رب العالمين تكيري بس ننتي ما أفهم إني لا أصاب بالمصيبة السلام عليكم ورحمة الله فقال شريح إني لأصاب لا بالمصيبة فأحمد الله سبحانه وتعالى عز وجل عليها أربع مرات أولا أن المصيبة لم تكن أعظم مما هي واحد يعني سبحان الله شيك بشوك خلاص الحمد لله انها ما ما مجدش ان مثلا لم يخطع وهكذا حاجة بسيطة شوكة واحمده اذ رزقني الصبر عليها الحمد لله ان انا صبرت على هذه المصيب وخام ثلاثة واحمده على الاذ وفقني للاسترجاع ان لله ان عليه راجع طبعا لا عارفين أن الله سبحانه وتعالى علمنا أن نسترجع إن لله وإن عليها راجعون اللهم أجلني في مصيبتي ويخلف لي خيرا منها طيب لما أرجو من السواب لما أرجو من السواب وأحمده إذ لم يجعلها في ديني واحمده اذ لم يجعلها في دين محمد تعملك بعذنك مش عاملين تعال هنا لو انت فاتح نت في ورسمه ليه عشان بدي درستي دلوقتي هتخلص خلص كان كده لي مع بابا كان ده كلام كان مع بابا كده خلاص بقى نوع نص ساعه ان شاء الله اتفضل اسمعني أشياء جماعة نحمد الله سبحانه وتعالى عليها عند الابتلاء رقم واحد أحمده إذ لم تكن هذه المصيبة في ديني رقم واحد رقم اثنين أن المصيبة ليست أعظم مما هي ماشي رقم 3 رقم 3 أحمده اذ رزقني الصبر عليها رقم 4 أحمده إذ وفقني للاسترجاع الصفحة رقم أربع وخمسين وما يتسلى به المصاب أن يعلم أن الله تبارك وتعالى يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه ورضاه بما قضاه عليه فهو سبحانه وتعالى يرى عباده إذا أنزل بهم ما يختبرهم به من المصائب وغيرها ويعلم قائنة الأعين ويعلم قائنة الأعين وما تخف الصدور. فيثيب كل عبد على قصده ونيته وخذ ذم الله تبارك وتعالى ما لم يتضرع إليه ولم يستكن له وقت البلاء كما قال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعوا فنتعلم أن المرأة منا إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى يشتكي إلى الله ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويصبر والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه ولا يشكو إليه حاله فإذا كان سادات الخلق وهم الأنبياء المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أشمعين قد أثنى الله عليهم حيث شكوا ما بهم إلى الله قال موسى قال موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وقد تقدمى شكوى يعقوب وأيوب عليهما السلام إلى الله عز وجل ويعراض العبد عن الشكوى إلى الله من الجهل به قيل لبعضهم كيف تشتكي إلا إلى من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء كيف تشتكي إلى من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فقال قالوا تشكو إليه ما لا ما لا ما ليس يخفى عليه فقلت رب يرضى ذل العبيد لديه أيضا هم يتسلى به المصاب عن ألم المصيبة أن يتدبر عز الربوبيا وذل العبودي فيعلم أن الله عز وجل يبتلي من يشاء من عباده بما شاء من ألوان البلاء لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هناك فإذا ذكرها الشيخ عادل شربقي حفظه الله في هذه الآيات جاءت في أصول السنة أو في شرح أصول السنة للحميدي رحمه الله، فقال في هذه الآية نستمع لسه كنت بفرّق فيها النهاردة هذه الإيه هذه الرسالة الجميلة في العقيدة. قال الشيخ عادل شرباجي في هذه الآيات في صفحة رقم 32 الصفحة رقم 32 فقال هذه الآية مصطراح كل صاحب منهج صحيح الآية صوت الأنبياء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هذه الآية مصطراح كل صاحب منهج صحيح إن أشكل عليه شيء من أوامر الله أو من قضائه وقدره فليقرأ هذه الآية إن أشكل عليك شيء من أوامر الله ربنا سبحانه وتعالى ألد حرام أو ألد حلام فلتقرأ هذه الآية تسترى تستريح, تستريح أو شيئا قد قضاه الله سبحانه وتعالى عليك أو شيء قد قضاه الله سبحانه وتعالى عليك فالتحمد الله سبحانه وتعالى، فالتحمد الله سبحانه وتعالى، والتقل هذه الآية لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون حتى هنا يعني بنسمي هذا الأمر خط أحمر لما حتى تستريح لأن الفلاسفة وعلماء النفسي لما أقحموا العقل في أمر في هذا الأمر قالوا إلى الكفر والإيحاد سؤواء من ثم إلى الانتحار فعشان كده لما يقعد بقى إيه دماغوا تجيبوا وتلفوا ليه ده ولدي دي وليه ربنا خلقنا طبعا وليه هذا الأمر كده طبعا ده يؤدي إلى الكفر والإيحاد بس الله سبحانه وتعالى عفوه وعفوه ولما بيصل لهذه المرحلة فبينتحر طيب فالله عز وجل له الملك وله الحمد قد أذل الخلق وقهرهم فلازم تفهم عقيدة وتفهم لماذا خلقنا لكي تعرف الدنيا مشى ازاي سامنا لما بيفهم لما بيفهم افعل كذا لا تفعل كذا احفظ كذا وسبحان الله فبتسترح قال تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن رب على صراط مستقيم وهذا من تمام الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى ومشيئته النافذة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن إخواننا احنا ان شاء الله رمضان جاي بإذن الله ولا بد ان نكون هناك وقفة مع التفسير فالعبد لله هداني يعني كل واحد كان بتمنى إن زمان بتمنا إنه هو يقرأ التفسير وياخد فيه يعني شوط كبير يعني رقم واحد من أراد أن يتدبر القرآن فعليه بزبد التفسير ده رقم واحد رقم اثنين التوسع قليلا فعليك بتفسير السعب رقم ثلاثة رقم ثلاثة من أراد أن يعرف تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة فعليه بتفسير ابن كثير والحمد لله جماعة الآن موجود صحيح تفسير ابن كثير للشيخ مصطفى العدوي واختصره الشيخ أيضا فسمى مختصر صحيح تفسير ابن كثير صحياتها في كثير اربع مجلدات و... وفيها يا جماعة مش فاهم انا ايه ده <تصفيق> فمن أراد أن يتضبر القرآن فعليه بقراءة السعدي وطبع نحن قلنا الزبدة لا بتديك مختصر سريع أو إسعاف سريع نقترى في المعنى لكن تقرأ التفسير إن شاء الله تفسير السعدي وتفسير من كثير والحمد لله الشيخ مصطفى العدوي اختصره في أربعة مجلدات صحيح تفسير ابن كثير ثم اختصره أيضا في مختصر صحيح ابن كثير فالواحد كان بيحلم من زمان يعني إنه يجد تلخيص للسعدي وابن كثير فسبحان الله يعني لم أتمكن من الحصول على ذلك فهداني الله سبحانه وتعالى لأبدأ في هذا الأمر فإن شاء الله ألزمت نفسي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكمل إن شاء الله بصفحة في اليوم فده يا جماعة رابط إن شاء الله ده رابط تفسير السعدي ومقتصر سهل كثير لأخيكم سامح في الله سبحانه وتعالى على هيئة ملفات وورد ده الجزء رقم ستة وعشرين ده الجزء رقم 6 و ودلوقتي انا ماشي في الجزء 27 ان شاء الله ده مختصر باذن الله وميزت بالتلات نجون دول علشان ان انا جايب دي من ص... مختصر صحيح تفسير من كثير بمعنى ايه انا كده كده اخد كوبي وبيست من مكتبة الشاملة في صحيح السعدي تفسير السعدي لكن لما كنا عايز اقول ان دية الحريص ده او القول ده الله يكملك رب العالمين لكن لو كنا عايزين اقول يعني اميز واقول ان القول ده من قول مثلا من الكثير فببيضه بالتلات نجوم دي وسبحان الله لقيت فعلا متعة في قراءة التفسير وطبعا الواحد بيلخص بيتعافي الاول بس بعد كده بيقرأ بيحس بمتعة عجيبة جدا فسبحان الله بقى ليه طبعته ولزقته فيه بتجيب كشكول ايه فور كشكول مكتوب كده كشكول ايه فور بقى لقتة تبدأ تلزق الحاجات دي فيها ان شاء الله وتبقى يعني بصراحة في منتهى المتعة وتدبر موتعة وتدبر إن شاء الله ده جماعة الرابط إن شاء الله للجزء رقم 26 خلاص نسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل منا يا رب العالمين طيب لكم إن شاء الله فمن ضمن الأبحاث اللي ذكرناها في التفسير يعني موضوع التوحيد الربوبية والألوهية طيب بتلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال مثلا أفلا يتدبرون أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أخفلوا فإذا الهدف التدبر والتفكر في كتاب الله سبحانه وتعالى بتجد تتكرر آيات إن في ذلك لآيات اللي قوم يعقلون أو آيات اللي قوم يتفكرون وما تذكر إلا أدو الألباب طيب لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتفكر يعني ليه لماذا نتفكر حد يجاوبني يا جماعة سمعتم حد يجاوبني إخواننا هنا وهناك. فيه. آه. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتفكر. قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سليم. وإن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما تذكر إلا أذن الألباب. سليم، المعرفة قدرة الله، والمعرفة عظمت الله، سليم، خلاص، لما تتعرف على قدرة الله وعلى عظمت الله، إيه الثمرة؟ الثمرة إنك هتعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الرازل، هو المدبر. هو المربي هو الخالق هو المتصرف في خلقه هو الملك ده كله بينسميه إيه أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر المربي الرازق المتصرف الملك ده اسمه إيه أو الكل اللي احنا قلنا ده ده بيسميه أخواننا هنا وهناك أخواننا هنا وهناك ها في البرنامج الأوليلي وفي البرنامج الثاني كل ذا جماعة بنسميه توحيد الربوبية ده يسمى توحيد الربوبية كلام سليم أن الله سبحانه وتعالى هو الرب والرب معناها الخالق الرازق المربي المدبر الملك المتصرف في كل شيء من ثمرات توحيد الربوبية توحيد الألوهية خلاص أن تعبد الله بكمال الحب مع كمال الذل فلا تتوجه بعبادة أو بخوف أو برجاء أو بدعاء إلا لله هو ده المقصود من التدبر إنك تصل إلى أن الله هو هو الخالق المربّي أو أنه رب وأنه يستحق العبادة والدعاء والخشية والرجاء طبعا ديت من أبحاث المهمة جدا جدا جدا اللعبة تتكرر يعني تبصت لها ايه توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات كل دي أبحاث تتكرر في يعني أشياء تتكرر أو آيات تتكرر في كل صورة أخذين بالكم طيب دي يفصل لها بحث الوحد ممكن أن في آخر الكتاب طيب ويتدبر العبد كذلك ذل العبودية وكيف أنه عبد مقهور ناصيته بيد غيره يتصرف فيه مالكه كيف يشاء ويبتليه كيف يشاء وليس له إلا الرضا والتسليم. اسمع بقى جزئة دي فانت عبد فانت عبد معناه إيه لازم تتدبر أنك تذل وأنك تقهر وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف فيه عشان ترى في الدنيا أنت في الدنيا ماشي ازاي أو هاتمشي ازاي تفهم إذا أقول لك واحد مثلا يروح الشغل فيفهم الشغل ماشي ازاي فيرتاح يعرف أنه هو مفوض يحضر من الساعة كذا للساعة كذا ومفوض أنه هو يأكل الساعة كذا ومفوض أنه يشتغل من الساعة كذا للساعة كذا ولو كم يوم أجازة ولوه كم يوم عرضة واخدين بالكم وقلوه لو عمل حاجة معينة ممكن لفت نظر ممكن المدير يزعق وهكذا تفهم فهمت شو اللي ماشي ازاي بعد كده ترتاح كذلك برضه ليه كثير جدا من الناس يتخبط ليه كثير جدا من الناس يتخبط يمنة ويسره ليه؟ لأنه لم يفهم لماذا خلق ما خلق إلا للعبادة تلعز أن الفلقاء دي أسلوب استثناء طبعا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومعنى أسلوب استثناء يفيد الحصر أي ما خلق الله سبحانه وتعالى العبادة إلا للعبادة خلاص افهم الجزء دي كواس جدا ما خلقنا إلا للعبادة فعشان كده لم اتعبد العبد لله ضل وإذا ضل قد يصل به إلى الكفر وإذا وصل الأمر الكفر الكفش والإلحاد قد يصلوا إلى الانتحار معروف تجد أن العائل الصيّع العائل من ديت اللي فاكرين نفسهم عايشين بقى وفاكرين نفسهم يعني فاهمين الدنيا لا يا حبيب أنت لم تخلق أن انت تصحى من نوم الساعة 12 واخدين بالكم وتنام الساعة ستة الصبح ومقضيها شرب سجاير ومقضيها لف مع النساء ومقضيها شتايم وإيه اللي تأدب واخدين بالكم واتقوّل لما تشتغل تروح تشتغل وترجع لا ليس هذا ما خلقت لأجلك أنت كده سلمت نفسك لهواك كما قال تعالى رأيت من اتخذ إلهاه هوا هو وأضلله الله على علم أضلله الله على علم هنا لها تفسيرين أي أن الله سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه من أهل الضلال وأنه لن يس وأنه من أهل العناد ومن أهل الكفر فاضلله الله سبحانه وتعالى أو هناك تفسير آخر أي أن الله سبحانه وتعالى أضله بعد قيام الحجة عليه وبلوغ العلم له فالعبد يتدبر ذل العبودي لما يحصل مصائب كده بيحس ان هو ان انه عبد مذلول مقهور زي اقول لك كده انكسرت مناخيره بتنكسر مناخيره فتعلم أنه يتصرف في في ملكه أن الله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كيف شاء وأن الله سبحانه وتعالى يتصرف فيك كيف يشاء يعافيك يبتليك كل بتقدير الله سبحانه وتعالى لك لك طيب إيه اللي يحصل يا جماعة أو إيه المفترض عند ساعتك يعني ساعتك ليس لك إلا الرضا والتسليم ليس لك إلا الرضا والتسليم كمال الحب تمام الحب مع كمال الذل عبادة لله سبحانه وتعالى تمام الحب مع كمال الذل بل والمحبة والإيمان الكامل بكمال العدل والحكمة وأليه الإشارة في قوله تعالى الذين إذا أصابته المصيبة مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون فعشان كذا جماعة هناك تستشف من هذه الآية المحبة والإيمان الكامل بكمان العلدي والحكم فيحدث لك شيء الحمد لله يعني اخواني السوريين يعني سبحان الله ما حدث لهم من ابتلاءات ان المدن سويت يعني كنت النهاردة مع اخ سوري اسمه محمد بيقول لي مدينة الغوطة كلها لسنة سوية بالارضك بالارض سبحان الله طيب هذا الامر هذا الامر خير اه خير طب هناك يعني ضرر لا يا اخي ماشي ما احنا احنا انتفانه بقى احنا انه قرر الله تعالى لا يسألوا عما يفعل وهم يسألوا اذا قضى الله سبحانه وتعالى امرا ولا تعرف الحكمة تخفى عندنا الحكمة طبعا كما هو العادة نقول إن لله وإن إليه راجعون إن لله طيب إخواننا جماعة حد متعم معنا في حد امام تام على مش عارف احكادت النت دا مش عارف ولا شك في ان تدبر هذه المعاني يخفف من قلم النصيبة وإن لله وإن إليه راجعون خلاص ويفتح على العبد أبوابا من المعرفة بالله عز وجل والتسليم له وكذلك المعرفة بنقص العبد وفقره وذل والأول يورث كمال الحب لله عز وجل. الأول معرفة بالله يعني. المعرفة بالله تورث كمال الحب لله. أما أما نقص العبد وفقره يرث تماما الذل له وهما شق العبادة كمال الحب مع تماما الذل هذا ليس